أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتنى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا صالحات لهم جنات النعيم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 129. ولقد آتينا لقمنا الحكمة نشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن لوالديك لي إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ تَنَّ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُصْلِمْ وَجْهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُهُ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ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 فلما نجاهم إلى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مقتصد وما يجحد بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ واخشوا يوما لا يَجْزِي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن واذا الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلو ما في الأرحم وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ وما وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ أرض أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ